بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنذكر إن شاء الله تعالى مثلاً آخر من أمثال القرآن الكريم ومما لم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته وقد بلغ عدد هذه الأمثال الأخيرة ثلاثة عشر مثلاً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 وسنذكر شيئا من الكلمات التي تحتاج إلى بيان في هاتين الآيتين قوله سبحانه وتعالى وهو الذي أشار إلى نفسه سبحانه وتعالى بالضمير الذي يدل على الغائب وهذا فيه جذب الانتباه لينتبه السامع إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ومننه ونعمه لعباده والضمير في لغة العرب يؤتى به للاختصار في القول وفي الكلام والعرب الفصحاء كانوا يحمدون الاختصار قوله سبحانه وتعالى يرسل الإرسال هو عدم الإمساك، عدم الإمساك. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الإرسال يقابله الإمساك. قال سبحانه: وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما يمسك فلا مرسل له. فهنا نبّها. إلى معنى الإرسال بأن معنى الإرسال هو عدم الإمساك والإرسال يقال في الإنسان ويقال في الأشياء المحبوبة وفي الأشياء المكروهة وهو مأخوذ من الرسل والرسل من الإبل والغنم ما يسترسل في السير يقال جاءت الإبل أرسالا أي متتابعة ويقال لللبن الكثير المتتابع رسل ويقال لللبن الكثير المتتابع رسلا والإرسال في القرآن الكريم ورد على معان من هذه المعاني لكلمة الإرسال لإرسال الله عز وجل الأول إرسال الرسل إرسال الرسل وهؤلاء الرسل على قسمين منهم الرسول الملكي ومنهم الرسول البشري كل قد أرسله الله عز وجل وكلفه بمهمة فالرسول الملكي كجبريل وغيره ممن وكل الله سبحانه وتعالى وكل لهم بعض المهمات وبعض الأعمال قال الله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظه هؤلاء الرسل من الملائكة أرسلهم الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى في بيان الرسول الملكي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بإرسال جبريل عليه السلام وأما الرسول البشري فهذا قد ذكره الله عز وجل في عدة مواضع من القرآن الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد أخبرنا الله عز وجل بأن, بأن الإرسال يصطفي به من يشاء من عباده من الملائكة أو من الناس كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا يصطفي رسلا هذا النوع الأول الذي ذكر في الإرسال النوع الثاني <تصفيق> إرسال الآيات إرسال الآيات يرسلها الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه الآيات كثيرة وعديدة ومتنوعة. يرسل الله عز وجل الطوفان والجراد والقمل على أقوام ويرسل على قوم آخرين. طيراً أبابيل ويرسل على آخرين حجارةً من سجيل ويرسل على آخرين الصيحة وهكذا هذه كلها آيات قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وذكر الله عز وجل إرساله للطير فقال وأرسل عليهم طيرا أبابير وهذه الآيات حين ترسل هي لتخويف العباد ومن الآيات تغير الشمس وتغير القمر فإذا انكسفا كانت آية من الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده أرسلها الله وهي متغيرة ليتعظ العباد وليتذكر الناس وليخافوا من ربهم تبارك وتعالى أن ينزل عليهم عقابه وعذابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا النوع الآخر من أنواع الإرسال في القرآن الكريم إرسال الريح والمطر وهما متلازمان إذا أرسلت الريح حملت ماءن في على تلك السحاب فأمطرت وهذا مذكور كما في هذا الموضع وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وإرسال الرياح على قسمين إما أن يكون عذابا وإما أن يكون رحمة، إما أن يكون عذابا، وإما أن يكون رحمة. فالله عز وجل أرسل الريح العقيم على قوم على قوم عاد. قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. وقد يكون للرحمة كما في هذا الموضع وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته ومن أنواع الإرسال إرسال يحمل معنى التسليط وهذا كما ذكر الله عز وجل في شأن إرسال الشياطين على الكافرين إرسال تقييب وتسليط يسلط الله عز وجل الشياطين على الكافرين يقيد الله عز وجل لكل من تعامى عن ذكره وتغافل شيطانا قال الله عز وجل إننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب إذن فالله عز وجل يرسل هذه الشياطين تسليطا على الكافرين وعلى الغافلين والعياذ بالله فاحذر من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأنك إن غفلت عن الذكر أتتك الشياطين وكم من بيوت ملئت بالشياطين ثم يصيح أولياء الأمور لماذا نجد المشاكل داخل البيوت بكثرة والسبب في ذلك واضح الغفلة عن ذكر الله عز وجل إذا كان البيت غافلا أقبلت الشياطين أما إذا كان البيت مليئا بالذكر وبالعبادة فإن الشياطين تنفر تنفر الشياطين من بيت تقرأ فيه سورة البقرة تنفر تهرب لكن إذا فتح المجال للشياطين أقبلت جموعا كبيرة فيؤذون الصغار والكبار الرجال والنساء يسلطهم الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى الرياح يرسل الرياح الرياح جمع ريح والريح معروف أمرها يقال للهواء المتحرك ريح فالريح معناها الهواء المتحرك هذه هي الريح وعامة أو أكثر المواضع التي ذكرت في القرآن بلفظ الإفراد ريح تكون في مساق العذاب إلا في موضع واحد إلا في موضع واحد وسيأتي ذكره وعامت الكلمات أو الآيات التي تذكر فيها الرياح جمع جمع الرياح فإنها تكون في مساق أو في سياق الرحمة تكون في سياق الرحمة وقد نبه على هذا بتأمل كثير من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره وتأمل في هذا الموضع جاءت هنا بصيغة الجمع وهي في مساق ماذا؟ الرحمة وهو الذي يرسل الرياح الرياح بشرا بين يدي رحمته وأرسلنا الرياح لواقح كلها تشير إلى مساق الرحمه والمنفعة بخلاف لفظة الريح كلمة ريح فإنها تأتي في كثير من مواضع القرآن مشيرة إلى العذاب فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم فأهلكته وهكذا في مواضع فأرسلنا عليهم الريح العقيم هذه كلها مشيرة إلى العذاب والانتقام إلا في موضع واحد في سورة يونس قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ريح أفردها ولم يقل رياح في هذا الموطن قال بريح مفردة طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف فلماذا أفردت كلمة ريح في هذا الموطن قال ابن القيم رحمه الله تعالى أفردت لأن تمام الرحمة هناك يعني في البحر أو في موضع نعم في موضع أن يكون الشخص على السفينة وفي وسط البحر من تمام الرحمة هناك أن تحصل وحدة للريح تكون الريح واحدة لأنها إذا كثرت فقيل رياح من هنا ومن هناك اضطربت السفينة اضطربت السفينة تأتيها من هذه الجهة ومن هذه الجهة تتنوع عليها هذه تدل على الاضطراب فجاء هنا بما يشير إلى هذا المعنى قال بريح ثم حتى لا يتوهم متوهم فيقول الريح للعذاب قال الله طيبة حتى لا ينصرف ذهنك إلى أن الريح دائما تأتي للعذاب وصفها هنا بأنها جاءت متممة لرحمة الله سبحانه وتعالى بالذين على الفلك فوصفها بأنها طيبة وليست قاصفة أو عاصفة والرياح التي تهجم على السفينة وعلى من يركب البحر ثلاثة أنواع رياح أو ريح طيبة وهي الساكنة التي لا تؤثر بل يفرح بها الشخص كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية وفرحوا بها النوع الثاني ريح تسمى عاصفة وهي التي يوشك أصحابها على الهلكة لا يغرقون ولا يهلكون ولكن يوشك أن يهلكوا فهي عاصفة أتتهم الريخ هكذا وهكذا حتى كادوا أن يغرقوا حتى كادوا أن يهلكوا أما النوع الثالث فهي الريح القاصفة وهذه تكون يكون من ورائها العذاب والغرق والهلكة وهذه الأوصاف للريح حال الركوب ركوب البحر قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهنا ننبه على أن قراءة الأكثرين لكلمة الرياح جاءت بلفظ الجمع الرياح وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وغيرهما بلفظ الإفراد الريح قد يقول شخص كيف ذكرت هذه اللفظة في هذه القراءة بلفظ الإفراد الريح وهي في موطن الرحمة هنا نبه أهل العلم إلى أن الريح ذكرت في ابتداء أمرها ثم تجمعت الرياح فصارت مبشرة بالرحمة وبنزول المطر لكن أول أمرها ريح واحدة ثم أقبلت الرياح هكذا وهكذا من جميع الجهات، فصارت رحمة لا عذابا. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم.